غير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقبر كل يجري ليدل مسمى تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض ودعل فيها رواسع وأنهار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 مَا إِنْ وَاحِدٌ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تُعذِبْ فَعَذَابٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنتم منذروا ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد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 يَسْتَدْعُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ لِلْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يسجد من في السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه يولياء أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوء أم جعلوا لله شركا فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوضية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استدابوا لربهم الحسنى والذين لم يستديبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعناك إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوصون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصنون ما يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابَهُ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِضِيقِ مَا أَصَابَهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ لَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ وَالْمَلَ صادقوهم فنعم عقب الدّاء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويفسدون في الاوطان اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدّاء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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَقُبُلَ لَهُمْ حُسْنُ الْمَآبِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي في قَدْ قد مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا سَمِعًا وَلَا يَئِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين, كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائل على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء سموهم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 مثل الجنة التي وعد المتقون التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين الماء والذين آتيناهم الكتاب يفرحون سَبَّه وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أن أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ إليه إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ فكان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أدل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم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 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمْ سَلَامًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده علم الكتاب